النهاردة 19-11-1999 أبدأ بقول الله حي الله حي واسع فيك كي الضي شيخنا العاشق جاي وراشق سهم وماشي حدي بدي وشيخنا هو الشيخ إمام عيسى شيخ عاشق مصر تغنى بها ولها واحنا موجودين في سقارة مع مجموعة أن نحب الشيخ إمام شخصا وفنا وفي ليلة حلوة نبو الله سبحانه وتعالى ان تتكرر وأن نسعد بمولانا الشيخ إمام وربنا يمدلنا في عمره أمين يا رب العالمين إن شاء الله أمين يا رب أمين بحبك بحبك بحبك بحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك يا مصر ميسا يوم صباح عيد تحت حبك بحبك, بحبك بحبك بحبك يا مصر امي بيصق <صفيق> حكوه يدك وحب والنس باللفا يا get out ويغلى مع الأهل حبك يا مصر ولو يحبسوني ولو يشلقوني ولو ملاتي وصلت عليهم يا الله الله ذهبت